誰<音楽><音楽> ر ه جيتي حبتك اه يلال ف ا س ب ر على المكتوب ا ل ب و د و ا ل و ر ب ه وقول المقداره بضحك و ن ا